اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغطوب عليهم ولا الضال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 كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستقلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقطا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العلم والله يأيد بنصره من يشاء. في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة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 وَأَزْوَاجٌ طَهَّرَتُ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَغُفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أن أنه لا إله إلا هو، أنه لا إله إلا هو، الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلاف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بقية بينهم وما فر بآيات الله فإن الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجك فقل أسلمت وجهي لله وَمَنْ اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد وَنَبِّئْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعونه يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولا ثم يتولا فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمس النار إلا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 از من تشاء و تذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في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 يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مخضرا وما عملت من سوء, وما عملت من سوء ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيع الله والرسول